وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا الله, اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لِئَلَّا نَجِيتَنَّ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا ما أنجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم إلينا نرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون اللهم قدمت لكم هذه التلاوه من شبكه ملامح الاسلاميه زوروا موقعنا على www.malameh